يوم مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد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 ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبيهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى والتقوى, والتقوى الله الذي إليه تحشرون من النجوى من الشيطان يحزن الذين آمنوا وليس بإضارتهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا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 يا أيها الذين من إذا نجئتم الرسول فقدموا بين يدي نجاركم صدقه ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجاركم صدقات فإذا لم تفعلوا تاب الله عليكم فارقوا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر الذين تولوا من غضبا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 لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحمذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لا غلبن أنا ورسلي إن الله قبي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم من الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو وشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ووَيَدَّهُم بِرُوحِ مِنَهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ أُولَائِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ